ثلاثة عشر. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها. هما يخرجاني. هما لا يخرجاني. هما تخرجاني. هما لا تخرجاني. أنت تخرج. أنت لا تخرجاني. أنت ما تخرجاني؟ أنت ما لا تخرجان نحن نخرج. نحن لا نخرج. هما يخرجان من البيت. هما تخرجان من الفندق. أنت ما من المدرسة؟ أنتما تخرجان من الصف نحن نخرج من الغرفة